بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الصلح فيما ليس بمال قول المؤلف رحمه الله تعالى باب الصلح فيما ليس بمال هذا أحد أبواب كتاب الصلح تقدم لنا كتاب الصلح والكتاب يدخل تحته عدد من الابواب والباب يدخل تحته عدد من الفصول وتقدم لنا ان الصلح ضربان يعني قسمان الصلح في الاموال والصلح في غير الأموال وتقدم لنا أن الصلح في الأموال صلح على إقرار وصلح على إنكار وعن الصلح على الإقرار أنواع وتقدم هذا والآن في الضرب الثاني من ضربي الصلح الصلح في الأموال وانتهى وهو نوعان الصلح في غير الأموال يعني صلح على شيء ما ليس بمال كما سيأتي بيانه إن شاء الله نعم يصح الصلح عن دم العمد بمال يزيد على الديه وينقص عنها لأن المال لم يتعين يصح الصلح عن دم العمد بالمال دم العبد ما الواجب فيه الذي يجب القصاص ومن حق صاحب الدم ان يتنازل الى الديه او يتنازل الى العفو مجانا فالله جل وعلا فضل هذه الامه على الامم قبلها بان جعل لمن قتل له قتيل على سبيل العمد جعل له الخيار بين ثلاثة أمور وهذا تكريم لولي الدم خيره الله جل وعلا بين ثلاثة أمور ولم يحصل هذا إلا لهذه الأمة مخير بين ثلاثه امور القصاص ان اراده او الديه ان ارادها او العفو مجانا ان اراده فاذا طالب بالقصاص فمن حقه أن يصلح على مال وإن كثر وإذا طالب بالديه فليس له إلا هي وانتهى القصص وإذا عفى مجانا فليس له إلا ذلك وله الأجر العظيم من الله جل وعلا فاذا طالب بالقصاص هذا الان مجال الصلح يقول اريد ان اقتل قاتل مورثي خيل له نصلح معك نعطيك الدية قال لا نعطيك دياتين ثلاث ديات يقول لا أريد القصص نعطيك عشر ديات يقول لا أريد القصص نعطيك عشرين دية يقول لا أريد خمسة ملايين ريال تعطونني خمسة ملايين أتنازل ولا أريد القصاص فاصطلح مع أولياء القاتل على خمسة ملايين أو أقل أو أكثر من حقه ذلك وهذا الصلح يسمى الصلح على غير مال لأنه استعاض عن شيء ما غير المال لأن القصاص ما يقال له مال قتل فهو اصطلح مع القاتل وأوليائه على مبلغ من المال مقابل تنازله عن القصاص والقصاص ليس بمال فهذا معنى قول المؤلف رحمه الله يصح الصلح عن دم العمد بمال يزيد على الديه يزيد على الديه مهما زاد عشر ديات عشرين دية ثلاثين دية أربعين دية من حقه وينقص عنها كذلك ينقص عن الدية يقول مثلا ما املك ان اعفو مجانا والا انا احب هذا لكن القتيل عليه ديون فاريد منكم بدل الدية مية وعشرة الاف ريال ديه العمد ودية الخطا مئة ألف كما قرر مئة وعشرة ألاف أنا ما أريد منكم الديه كاملة لأننا في غنى لكن القتيل عليه دين فنحب أن نسدد دينه من ديته أعطوني سبعين ألف وتنازل عن الباقي من حقه ذلك يجوز له في الأول صلح على أكثر من الدية أضعاف مضاعفة والثاني صلح على أقل من الديه قال ما أريد الدية كاملة وإنما أعطوني شيئا نحن في حاجة إليه والباقي لكم فصلح على سبعين ألف على خمسين ألف على عشرين ألف أقل أو أكثر هذا يعتبر صلح على أقل من الديه يزيد على الديه وينقص عنها لأن المال لم يتعين ما يجب عليه أن يأخذ الديه مية وعشرة ما يجب عليه له أن يأخذ الكثير وله أن يأخذ الديه وله أن يكتفي بعشرين أو ثلاثين ألف والباقي يقول لكم نعم فان خرج العوض حرا او مستحقا رجع بقيمته فان خرج العوض حرا او مستحقا رجع بقيمته اذا خرج المال او المبلغ او الشيء الذي اصطلح عليه ما يسوق عليه الصلح فله قيمة هذا الحق ايضاح هذا قتل عمدا عدوانا فقبض عليه وقيل لولي الدم ماذا تريد قال هو قتل ابني الوحيد الذي أنا في حاجة ما شاء إليه وابني لا يعوض لكن أريد منه مقابل بدل ما أقتله قصاصا أريد منه غلام عبد يعطيني إياه يخدمني ويكون معي بمثابة ولدي واتنازل عن القصاص ففرح الجاني واشترى له غلام وسلمه اياه بعدما استلمه وبقي معه فتره جاء اشخاص وقالوا هذا الغلام ولدنا سرق وبيع من يد إلى يد فهو الآن في يد هذا الرجل الصالح ونحن نريد ولدنا فجاءوا إلى الرجل وقالوا هذا الغلام الذي سلمت على أنه رقيق هو ابننا ليس برقيق وحر لكن سرق منا وبيع من يد إلى يد حتى وصل إليك فدعي الجاني القاتل وقيل له أنت سلمت صاحب الحق غلام حر ما سلمته رقيق يملكه فرده الرجل رد الغلام لأنه تبين له أنه حر فما يجوز له أن يسترقه؟ ماذا يطالب به هل يطالب بالقصاص الآن لا القصاص انتهى وسقط وانما يطالب بقيمة هذا الغلام بقدر قيمته لو كان رقيقا يقول مثلا هذا الغلام اخذه اهله وهو حر فاريد قيمته يقال لو كان هذا الغلام رقيق كم يساوي قالوا يساوي سبعين ألف يقول أعطوني سبعين ألف دية العمد العدوان مئة وعشرة ألاف ومن حقه أن يصلح على الملايين لكن الآن ليس له إلا قيمة هذا الغلام ما دام انه اصبح حر فله قدر قيمته فان خرج العوض حرا يعني اعطاه غلام على انه رقيق ثم تبين انه حر فله قيمة او مستحقا مثلا اصطلح معه على خمسين من الابل وخمسين من البقر وخمسين من الغنم قال أريد منك خمسين وخمسين وخمسين سلمني إياها وأنت أنقذت نفسك من القتل والقصاص أتنازل عن القصاص بهذه فذهب الرجل فرح بأنه سلم من القصاص يريد جمع هذه بهيمة الأنعام خمسين وخمسين وخمسين فجمعها وجاء بها وسلمها لولي الدم وقال خذ هذه خمسين وخمسين وخمسين استلمها بعد أيام جاء أصحاب هذه البهائم وقالوا هذه اموالنا اخذها الرجل منا وجاء بها ليدفع بها عن نفسه واثبتوا ان الاموال اموالهم فما يسوغ ان تبقى مع الرجل سيأخذونها وهل يذهب حقه لا هل يعود الى القصاص بعدما اخذت بهيمه الانعام من يده يعود الى المطالبه بالقصاص لا القصاص انتهى وانما له قيمه خمسين من الابن وخمسين من البقر وخمسين من الغنم لانهم اصطلحوا على هذا النوع فله قيمه هذه الاشياء فإن خرج العوض حرا يعني كان ولا مصار حر بينه حر أو مستحق يعني مملوك للغير رجع بقيمته ولا يرجع له حق القصاص لا القصاص انتهى نعم ولو صالح عن ولو صالح عن دار فخرج العوض مستحقا رجع في الدار لانه بيع ولو صالح عن دار فخرج العوض مستحقا رجع في الدار الاول صالح عن ماذا؟ عن دم صالح عن قصاص هذا صالح عن دار قال له هذه الدار التي بيدك هي داري وانما سافرت انا لمكان ما وطال سفري واستوليت عليها انت او ابوك او غيرك هذه داري واثبت الرجل ان الدار داره قال لا باس ما دام انك تقول داري انا أصدقك لكن انا في حاجة سئ اليها وانا الان ساكن فيها ومهيئها لسكني وبها اشياء خاصة بي فيصعب علي الانتقال منها وانما اعطيك عوض عنها قال لا بأس قال اعطيك عوض عنها عشر سيارات عن هذه الدار وذكرت أوصابها ثم أحضر السيارات وسلمها بعد أسبوع جاء أصحاب السيارات يطالبون بها يقولون هذه سياراتنا ليست للجاني ولهم كثير من الجاني قتل ويأخذ السيارات فأخذوا سياراتهم وسلموها. هذا ما قتل في موضوع السيارات والدار ما في قتل لكنه مستول على دار لا يملكها لا هو ولا ابوه اخذوا سياراتهم على من يرجع صاحب الدار يرجع بقيمه السيارات ام يرجع بالدار يقول الان الدار داري هذه تختلف عن ذيك هذه يرجع بالدار ما دام اخذت السيارات يقول اذا انا ما اقبل منك اي شيء الا الدار فانزلني من الدار وارحل فمن حقه ذلك لما لانه في المره الاولى صالح عن شيء ما يتشوف الشرع الى المصالحه عليه ولا يعود لصاحبه لو تنازل على دية ما أمكنه أن يأخذ أكثر في موضوع القصاص موضوع الدار هذه هذا الصلح قال الفقهاء نعتبره في كمثل البيع باع هذه الدار مثلا بهذه السيارات ثم فسد البيع ترجع الدار داره ففرق بين المصالحة على ما ليس بمال صالح عليه بمال القصاص حق من الحقوق فاذا تنازل عن القصاص مقابل هذا المال استقر له المال فقط ولا يرجع للقصاص مرة اخرى وفي الحال الثاني اذا كان الصلح على الدار ففسد العوض يرجع الى الدار يرجع حقه في الدار نعم فاذا فسد عوضه تبين فساده والصلح في الدم اسقاط فلم يعد بعد سقوطه ورجع ببدل العوض وهو القيمه فاذا فسد عوضه تبين فساده فساد العوض ان العوض ما هو ملك للرجل ولا يجوز لصاحب الدم في الصوره الاولى ان ياخذ هذه الابل والبقر والغنم وهي ليست للجاني الذي سلمها اياه ترجع لاصحابها فيطالب صاحب الدم بمقدار العوض التي رضي، الذي رضي به ولا يرجع الى القصاص لانه اسقاط والمرء اذا اسقط القصاص فليس له بعد ذلك الرجوع اليه فمثلا ممكن اذا ولي الدم قيل له القتل حصل وماذا تريد تريد القصاص لا خير لك فيه قال لا من الان اقول لكم لا اريد القصاص لا حاجة لي في القصاص وتنازل عن القصاص قلنا له تعال خذ الدية مثلا قال لا ما أريد ديه فلان حينما قتل فلان دفع أولياءه خمسة ملايين فأنا أريد خمسة ملايين هل يسوق له ذلك لا لأنه تنازل عن القصاص فليس له إلا الدية فقط لا زيادة وإن نقص فحسن لكن لا يطالب بزيادة لانه إذا تنازل عن شيء وأسقطه لا يعود إليه مرة أخرى لو قال نعم أنا أطالب بالقصاص ثم راودوه على المال من حقه أن ياخذ ما يمكن أخذه لكن إذا تنازل عن القصاص فلا يرجع إليه مرة أخرى لأنه إسقاط والشرع يتشوف إلى إسقاط القصاص نعم. والصلح في الدم إسقاط فلم يعد بعد سقوطه ورجع ببدل العوض وهو القيمة فصل إذا أراد أن يجري في أرض, في ارض غيره ماء له غنى عن إجرائه فيها لم يجز إلا برضاه لأن فيه تصرفا في أرض غيره بغير إذنه فلم يجز كالزرع فيها فصل إذا أراد أن يجري في أرض غيره ماءا له غنى عن اجرائه فيها لم يجز الا برضاه رجل له ارض وله ماء بئر بعيد عن ارضه فإن أتى به مع الطرق المفتوحة الشوارع استغرق ألف متر وإن أتى به على ملك الغير استغرق مئتي متر فقط فهل هذا مضطر لأن يجري ماءه في أرض غيره أو لا؟ ليس بمضطر لأنه يكون مضطر إذا لم يكن طريق إلا هو كما سيأتينا مع عمر رضي الله عنه ومحمد بن مسلمة فإذا كان له طريق آخر طويل فليس بمضطر إلى ملك الغير قال اسحب ماءك ألف متر أو أكثر من ذلك ولا تأخذ أرض الغير لم يجز أن يجري الماء في أرض الغير إلا بإذنه إذا كان صاحب الأرض الغير هذا عنده مروءه ويحب الإحسان وعمل المعروف مع أخي قال تعال يا أخي لا تجري ماءك لمسافة الف متر اجره مع طرف ارضي يستغرق الشيء القليل وانا سامح فهذا عمل خير ويؤجر عليه وقد اذن له في ذلك اذا اراد ان يجري في ارض غيره ما أن له غنى عن اجرائه فيها يعني ما هم الطر لم يجز الا برضاه اذا رضي صاحب الارض قال اجره بارضي فحسن او ما اعطاه مجانا وانما صالحه قال بدل ما تخسر تكاليف الف متر واذا اجريته مع ارضي خسرته تكاليف مائتي متر فأنا أطالب كأبي أريد منك أن تعطيني تكاليف خمسمائة متر وأن تستفيد من الباقي توفيرا فصالحه على مال صح لم يجز إلا برضاه لأن فيه تصرف في أرض غيره بغير إذنه فلم يجوز كالزرع فيها كما أنه لا يجوز للرجل أن يزرع أرض غيره إلا بإذنه لا يجوز له أن يجري ماءه على أرض غيره إلا بإذنه نعم. فإن صالحه على موضع القناة جاز إذا بينا موضعها وطولها وعرضها لانه بيع لموضع في ارض لموضع من ارضه ولا حاجه الى بيان عمقها لان قرارها لمشتريها يعمق ما شاء اي صالحه على موضع القناة طريق الماء صالحه عليه قال لا تجريه من بعيد تخسر ويكلفك وأنا ما أسمح أن تجريه من أرضي مجانا وإنما أوافق على أن تجريه في أرضي مقابل ألف ريال أوفر لك من أن تجريه مسافة البعيدة هذا يعتبر بمثابة صلح بمثابة البيع لابد أن يعرف في هذه الحال طول القناة طول الساقي الذي يجري ونوع القناة المحفورة عرضه إن كانه مواصير مثلا يقول أبو أضع ثلاثة بوصة ما يسوق له أن يضع خمسة بوصة لا اتفقوا على ثلاثة بوصة مثلا ما يضع أكثر ويتفقون على مجرى القناه ما يشق الارض نصفين ويضع القناه فيها وانما يتفقون على الموقع الذي سياخذه من القناه من الارض يعني تاخذ من الارض مسافه عرض نصف متر عرض متر بطول مئتي متر مثلا من هنا الى هنا ما تأتي مع وسط الارض وهكذا لان هذا صلح له معنى البيع اخذها وحفر القناة وكان في الاول عمق الحفر نص متر لانه يكفي زاد الماء واحتاج إلى زيادة فقام ليحفر القناة متر ونصف بدل من نصف المتر هل صاحب الارض بإمكانه يعترض عليه لا ما يعترض عليه لأنه اشترى منه ثابت هذا العرض نصف متر يحفر إلى الأرض السابعة هي له فما يعترض عليه لأن العمق تابع للقرار للأرض احفر عمقها مثلا متر أو مترين أو أقل أو أكثر على راحتك وهذا معنى قول رحمه الله فإن صالحه على موضع القناة جاز إذا بينا موضعها وين؟ ستكون القناة مع وسط الارض ولا مع الطرف وطولها طول القناه كم مئة متر اقل اكثر وعرضها ما يقول باخذ منك نص متر فاذا به جاء يحفر بعرض متر او متر نصف لا حسب ما اتفقوا عليه ولا بد ان يتفقوا على عرض القناه او على المواصيل التي ستوضع فيها ونحو ذلك مثلا اتفقوا على ثلاث بوصة ما يضع فيها عشر بوصة وعرضها